Bismillahir rahmanir rahim. Qaaf. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqaa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzila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 اللهم لا اله الا انت له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راانا رئا فقال لاهلهم كونوا فقال لأهلهم كثوا anastunara lallatiikum laallatiikum minhaa biqabasin aw ajidu 'alan-naari hudaa falamma aataahaa nudi yaa moosa انا ربك فخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَالْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ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 عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ كَمَا يُوحَى أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وعدول له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 Qala, Rəbbə nə nə khaf ən yafrıq əliyina əv ən yətəgə Qala, lətəkəfə, ənəni məqəmə əsəməq ələyə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 قَد اُوحِيَ اِلَيْنَا اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰمَن كَذَّبَ وَتَوَلّٰى قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ طال فما بال القرون الاولى طال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم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 مِنْهَا خَلَقُناَاكُم وَفِيه نُعيدكُمْ وَمِنهَا نُخجُكُمْ وَمِنهَا نُخْرجُكُمْ تَارَةً أُخْرى وَلَقدَدَ أَرَيْنَاهُ آياتنَ كُلهَا فَكَذَّبَ وَأَبَ قَالَ أَجتَّنَا للتُخْرِرجَناَا مِنْ أَضنَا بِسِحركَ ي مُوسَا فَل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 فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ الْمُثْلَى فَاجْمَعُ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ أن الْقِيٌّ وَإِنَّ مَا أَنْتُمْ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 الا امنتم له قبلا ان اذنا لكم انه لكبيركم الذي علمكم الصبح فلا قطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمون وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ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 وَانْشَرُوا لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَا بَسَلَّا تَخَافُوا دَرَكًا وَلَا تَخْشَ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حُمِلنا ولكننا حُمِلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها قذفناها فكذلك القسامري 15. 16. elə gələyəm üzəti q firstərini DR Shanıza Mark publication Və statmişürlər qəni qır Girish römliyiz qəniq q vidim edəmq olunca q ki qömişdirlə وَلَقدَدَ قالَالَ لَهُم هُون مِنْ قَبللُ يَا قَوْمِ إن مَا فُت تُم بِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرحمانُ فَتَّ بِعُونِي وَأَطي أَمْريِي قالَا لََّ بَرَحَ عَلَْهِ عَكِ فِي نَ حتىََّ يرجع إلينا موسى قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَا بُنَيَّ مَا لَكَ بِالْحِيَتِي وَلَا بِرَأْسِي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 لن نُحَرِّ قن النَّوْثَُّ لَ نَ سِفَن النَّهُ فيِي اليَم مِ نَسفَ إنِ النَّمَا إلَهُكُمُ الله الذي لا إله إلا هو.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 Və sələləm yəuməl qiyamət himləyəm. يَوْمَ ي فَخُ في الصورِ وَنَحشر المجرمينَ يَوومَائذٍ زُرق ييتَخافَتُون بَيْنَهُ إللاا بِسُْم إِللاا عشْوى نَحْنُ أأَعْلَ بِماَا يَقولونَ إذ يَقول أَمْسَلهُم طرَيقَةً إللاا بِسُْم إلا يَومَا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 وَخَشعة الأصواتُ للِحمَانِ فَلَا تَسمَعُ إِلَّ هَنسَ يَوْمَئِذِ اللا تَ فَع الشَّفَعَةُ إِللا مَن أَلِنَ لَ إلا مَن أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلُهُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ فَلَا يَخَافُ وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبَلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ هذا عدُول لَك وَلِزَوجِكَ فَلَا يُخْرِرجكُمَا مِنَ الْ الجََّةِ فَتَشْق إِ لَكَأََّ تج فيِيهَا وَلَا تَعْراَ وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فيِيهَا وَلَا تَضح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 السبَقَتْ مِروبِّكَ لَكَانَ لِزاَامَو وَأَجَلُ مُ سََّا فَصِعَ مَا يَقولُونَ وَسَبّح بحَمْ بِ رَبِّكَ قَب طُلُ ع الشَّمس وَقَبلَ غُروبِهَا وَمِنْ آنا إِلليلِ فَسَبِّح وَطَرافًا النَّهَارلَ عَكَ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه وارزق ربك خير وابقا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 أَلَكِنَّهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلُ لَقَالُوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ